كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عونا فالتقى الماء على امر قد قدر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 كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا